شكراً شكراً أعطينا محتفظة الشيماء أكبرك الله على الشيماء دخل لنا البطرة هنا لدينا الغيسة الشيماء أكبرك الله عليه السلام عليكم وصراحة وحشاك نيوطس خصغمشيق بريغة بذيغ أكبرني وستقسيخيجنتمسراش الحب من أول نظرة قعنا سبانيوت لامورز إلى بريميرا ميرادا خصغت سنغم يتجمع الجيشة الحب من أول نظرة ما يتجمع الجيشة يجا راجا راجا وني قن إيجا أذى سفخ وني قن ويجيشا أذى سفخ أيه أيه أيه أيه مش شئ شوية ولا لا مش صراحة أكيد قن أنا الحب من اول نظرة ويجيشا زعم دير وقتها نيش المغزرة تحرم زى الخزنة مزورات تقصد مش مشت وارق ان الحب زى الخزنة مزورات غن شا نيجني وجدية عر وقت ذيب راثين شنجني تقطجيق وان تريحونك عزيزي وا غاريش عزيزي 20 سنه النمرش بعشرين سنه الخطبه بعشرين سنه منير ويشاح دم راه نسو يتحمر وغاري سوسو فريه سوسو راس يا عزيزي فم راه هلمش وفم مالي سوسيت مرش كت سوسو من سوسو الناس جاتك مرش سوسو سوسو سوسو يا سوسو الناس ودي سوسو خاص ما شمالات في التمزواروت شاء الله نكري باس عزيزي تليفون سيسونا سي تليفون <تصفيق> ولكن يجب ان يكون هناك ازمه من الزوج الذي يمكن ان يكون هناك ازمه من الزوج الذي يمكن ان يكون هناك ازمه من الزوج الذي يمكن ان الناس هناك الناس من الناس الذي يمكن ان يكون هناك ازمه من الزوج الذي يمكن ان يكون هناك ازمه من الزوج الذي ويقيم ان زال خثرث مزوارو الحب الحب من الخثرة الاولى ميم واقي قمشة بوركي شحالويا شحالويا الحب من اول نظرة ميم بوركي في <تصفيق> مغاريت والتقريرين تو غنعما سيدي تفرد تحت قبر زان في قبره هارش هاوي ستراثة تحت قبر تقواح انت الدات ارغي كمر شهاوي ستراثة سجد خاك زير كازي شويت شتقاش باي باي شيك غس باي باي انت تحت غيمدو كانشت قلس يحرمنا بي الله باي باي اح صيدار بي الله الناي باي باي التغيميذ شهاش تخير تفوسني تقاشمو باش نهارا نهارا نهارا نهارا ويبهدرن الحب يحرم نهارا ويبهدرن الحب فيسبوك تبارك الله عليك، واحد تصفيق على الناس فيسبوك الحب نيضة الحب نهارا فاتيحة محمد في فيسبوك تقل الحب فاتيحة الناس محمد محمد، مرد تخصده قيد جيم جيم جيمة فاتيحة تسنذيلا تخصده محمد ويتع قيز، يقضى أخوضه يقس جيم ويش تكاسموني يكوني أوراق يقين زعمي غمزاس فاتيحة سقس مونيكو مونيكو يا راغي جاتك مزين تيسقواغين وني كينمو زعما تضحى ويلا وشحالو يا توغت مولي داك تحنجات سنين وديت شاوج دي تاع ريحه الدرخبه فيسبوك في الطح من ما قلت العالم يكمر ماني عذقتكم تذكرينو في خمار غاو ناس مشي يورين انو هاد جيغبو مليح الناس مشي يورين انو يبيينو اني غاسبي يورين اني, إني بيوس جديد إني فيسبوك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 مامي نو مامي نو ثم ت مورينو فيها كونسيرن النفض الاعضاء وظهرينو <تصفيق> اول ما لهنيتي وزال هذه في ماني عت حنجات نهارا اقوم لهاد النهاره راح نشها حق سي داربي اللي في في ديكور وما غصور ما غاسي appartamento ماني غثث نيغان والله العظيم الى تخسخش مش موحد عماس ويمون ولي تبسي نيغان توريد بندم اذا فتح حنجات دي الشارع ها غام ها غام مش ده قصدي فيسبوك، عف ذاري عف ذاري، قاني شعيب وppo، أنت ذي شا، أنت ذي شا ترى شعيب غيور، ذي شعيب غيور ذي فيسبوك شعيب وppo، فهمت؟ بعد يمشو مين التحرمين؟ يمشو مين التحرمين؟ وصل فيهم غنش ما رح حرامن نقانف سوور، وخيمني تم تنقشو مين التحرمين؟ طاح مع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 يخزاوا لي الشعبين نساه زيش ما نسعت قاع اش غصبح تري تص الحصول ثني مع هذه تشانس ناس مهم وازما وازما كيكسيور المسرقادي فيسبوك الناس ميجي مشدوب قادي فيسبوك الناس غارقين سوسو من العيون و ونت... و تدي الحاله المدنيه قناه سوسو تضاغشت تقيمو شارع دتزاد سوسو من العيون شعيب وبومس مسرقادي فيسبوك واش شط الشيطان سوسو الناس يشعيب شعيب, شعيب. تيفشاء أتصن فالنتينو، شعيب ويا فين مولو الناس، آه، ما مش فالنتينو، الناس عيد, الحوب. عيد الحوب؟ دي دي... دي دي الحب، عيد الحب، واسمه ما مش زجاجة صلاة نصقع، شعيب ويا سنة ذي الزجاجة ذا طارو واحد ذي الزجاجة صلاة الحب، ومن بعد هذا الزاد ااا اه... تيفشوا مين تحرامين عود، ديسنج تبع زقومي دي فرش بالانترتينت، مين تيجن، دور تيجي الانترتينت سيبح الدقان، أتوري تحن جات فرد، من يقعد يجي، آه ما ما أضحوذ عذرقة من أغنية عود، ماني هقبض هيجي مقضي المودي ماذا هتصارج المودي سوسو، فيكشين الأدوات تزدفق، الناسي ماش ماني هقبض سوسو، الناس سوسو الناس الناس الناس مين بابا؟ إن سامزح ما يموت وغارس، إنما مش ديمو متغاري التس، السنة لك وغش عيب غير. أنت <تصفيق> في حق الله في حق الله في حق الله أن ما نزل دنسير الصالحة أن في مغارين غاسن الحب من الخزلة الأولى. ثم غاث مرث خسش تغاث يغنا شربي ميميا. بركي ذي مغارين دسنيش تبعد أنهم يتخسنيش نيجن تخسنتونيوها. سوين نمرث روحت الطازم دور يثغاث تفتقشنا و mango. ذي سيجن مغير، زعمت خسيجن. Wat is nu Shinria? Ik ben het niet. Maar dat is een woord. De is